بسم الله الرحمن الرحيم والموسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات اجرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا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 جلت ليوم الفص وما أدرى كما يوم الفص وين يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيانا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينكم ما أفرات ويدوم يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كن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 يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصص جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ للمكذبين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 كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين